وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ ومِثْلَمَا انكم تَوَاطِقُونَ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ إذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ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 فَعَتَوْا عَن امر رَبهم فاخذتهم الصاعقه وهم ينوبرون فما استطاعوا من قيام و ما كانوا من انتصرين وقوم نوح من قبل انهم كانوا قوما فاسقين وَالسَّم أَبَنَينهَا بِأَيدَ وَالسَّم أَبَلَنهاَا بِأَيدون وَإِا لَوسعون وَالْأَضَ فَ رَشناهَا فَنِعمل الماهدون وَم كلُِ شيءَيئٍ خَلَقَناَا زَووجَنِ نعََّكُم تَذكررون فَفِرُون إى الله فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ مَثَلًا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 كَذَالِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ اتَّوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ نَافِعٌ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰتَ نَافِعٌ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِن رزق لا اريد منهم من الرزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين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 افسحر هذا افسحر هذا ام انكم لا تبصرون اسلاموها فاصبروا ام لا تصبرون يصللَْهَا فَصبِروا أَول تَصِوا سَو غَ غَغ غَرعُ عَلَيكُم إِ ماَا تُجَزَونَ مَا كُ تُم تعمللون إِ المُتَّقينَ في جنات ونعيم إن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 مُتَّكينَ على صُرُرٍ نَّصفُوفَةِهُ وَزَوْوجَنَاهُم بِحُورٍ عين وََّذينَ آممَنُوا وَتَّبعَتهُمْ ذُِّيَةُهُ بإمَانٍ الحَقَنَ بِهِمْ ذُرِّيَتَهُم. الْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا آلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يتَنَازَعونَ فيِيهَا كَأسَل ل لَغُ فيِيهَا وَلاَا تَأثِي وَيَقُوفُ عَلَيهِم غِلمانَانُون لَهُم وَيقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلمَانُ لَهُم كَأَهُم نُؤْنُ مَكْنُون وَقَبَلَ بَعضُهُمْ عَ بَعْضتَسَ أَدُون لونا خن کدلوفی اہلی نا مشفقی سمین اللہ لینا سمین اللہ لینا پسم عن قدلوفی فِي أَهْلِنَا مشفقی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَطَنَ عَذَابَ السُّوم إِنَّا كُنَّا مِن قَبْل نَدْعُونَ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْل نَدْعُونَ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 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طابون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إنا كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ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 فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصِْ لِلحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنكَ بعيُونينَا وَسَبِّح بِحَمدِ رَبّكَ حينَ تَقومم وَمِنَ الليْلِ فَسَِّح وَإدَ بًَا نُجُ وَجمِ إذَا هَو مَا ضَلَّ صاحِبكُمْ وَنَا غَوَال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 فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى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 إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِتَّبَعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْلٍ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيَسْمُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنان الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وَأَلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنا شَأكُمْ مِنَ الأرْرضِ وَإِذْ أَنااتُمْ أَجَّ وَإِذْ أَاتُمْ أَجَّةُنا فيِي بُطُونَِّهاتِكُمْ فَلَا تُزَكُم فَلَا تُزَكُم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 وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أضحَكَ وَأَبكى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أظلم وأطغى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 وَتَضحكُونَ وَلا تَبَكُ وَأَننتُم ساَامِدُ فَسجد فَسْجُدُلهِ وَعبدُون إِقََ رَبَةِ الساعة وَلَ شَّلَ وَإِذَا يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُونَ وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُم قَوْمُ نُوحٍ كَذَّبَتْ قَبْلَهُم قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ فدعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عيونا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 تنزعوا الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر كذبت ثمود بالنذر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 وَلَقَد رَوَدُوهُ عَن طَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ وَلَقَد صَبَحُهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرْ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 أكُفَّرُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الصُّبُرِ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْذَا تَصِرُّ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بَلِ السَّاعَةُ موعدهم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 إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطاغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمى والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانب مِمَّا رَجِمَ مِنَ النَّارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوارل المؤنث شَاءَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ شَاءَتْ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 يا رب كذل الجلال والاكرام فباي انى يا ربكما تكذبان يساله من في السماوات والارض كل يوم هو في شان فباي انى يا ربكما تكذبان سنفرغ لكم سَلَفْرُ غُولكُمْ أَهََّقَلَ فَبِأَعَ إ رَبّكُمَا تُكَذبًا يا مَعشَر الجِّ وَإِن سنِ استتطعةُم إن استتَطعةُم أَن تَافُذُ مِن أَقَطار السَّمواتِ وَالْأَرض فَأَافُذُ لا تَفُذُونَ إِللاا بسُقان ل تَفُذونَ إِللاا بسقَ فَبأَيعَلىِ رَبّكُ ماَا تُكَذذبًا يُرسَل عَلَْكُ مَا شوظُ مِن النَّار وَنُ حَاسُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فكانت وردة فكانت وردة كدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنب فيومئذ لا يسأل عن ذنب انس ولا جان بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم, هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطُفُونَ بَنهاَا يقُفُونَ بَينَهاَا بينها وَضَينَ حَممِن أَ فَبِأَ آ رَبّكُمَا تُكَذذِب وَلمَنْ خاف مَ قَاانَ رَبّه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان ذواتا أفنان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ ربكما هل جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا فبأي آلاء ربكما تكذبان مذهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ه إرَبِّكُمَا تُكَذِّبَ فيِيهِمَا فَكِهَا فيِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخْنُ وَرُم فَبِأَلَ إرَبِّكُمَا تُكَذذّبَان فيِيهَِّ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 لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ متكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحان الذي تعطف بالعز وقال به سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي المجد سبحانه ذي الجلال والاكرام سبحانه ذي الجبروت سبحانه ذي الملكوت سبحانه الحي الذي لا يموت سبحانه الذي لا يموت سبحانه من عز فر وذل كل شيء لعظمته وخضع سبحان من دبر الأمور سبحان من قدر الدهور سبحان من علم هواجس الصدور سبحان من نور النور فشع شعه سبحان من أجر الماء فأنبعه سبحان من قدر الرزق ووسعه سبحان من سن الدين وشرعه سبحان من لا شريك له ولا إله معه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا قدرناك حق قدرك جل جلالك جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أنت أحق من ذكر وأنت أحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئله وأوسع من أعطاه أنت الملك لا شريك لك وأنت الواحد لا ندلك كل شيء هارك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت وأنت رؤوف رحيم اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناه وما أسررنا وما أعلناه وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها ظاهرها وباطنها علانيتها وسرها اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقام والعفاف والغنى اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حببنا إليك اللهم حببنا إليك وإلى ملائكاتك وجميع خلقك اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا واهلينا واموالنا واولادنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذبة وأعيننا من الخيانة فأنت تعلم خاينة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقاك وأنت راضي عنا اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلفنا کیا okay, بھی وأفقر عبادك إليك وهب لنا غنا لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم عن من أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللهم احقظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعاني ولا حول ولا قوة إلا بك يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي ديوننا واشف مرضانا وفك أسرانا وأصلح أولادنا وأصلح أولادنا وأصلح أولاد واقبل تائبنا واهد ضالنا ويسر عسيرنا ولفس كربنا ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تنزل من بركات هذا الشهر على إخواننا الأموات اللهم أنزل على الأموات في قبورهم من بركات هذا الشهر اللهم وسع عليهم في قبورهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم كما أكرمونا فأكرموه اللهم كما اكرمونا فاكرمهم وكما احسنوا الينا فاحسن اليهم اللهم كما قدمونا على انفسهم اللهم كما قدمونا على انفسهم اللهم كما قدمونا على انفسهم, اللهم قدمونا على أنفسهم فقدمهم اللهم انزل على قبورهم شابب الرحمات واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران اللهم ارحمنا إذا صلنا إلى ما صاروا إليه اللهم انس وحشتنا في القبور اللهم انس وحشتنا في القبور اللهم انس وحشتنا في القبور وآمنا يوم العرض والنشور يا عزيز يا غفور إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا هدأت العيون وهجعت الجفون وأنت حي طيوم إلهنا ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من تائب فاتوب عليه هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فاعطيه هل سائل فأعطيه؟ يا فرجنا إذا اغلقت الابواب يا فرجنا اذا اغلقت يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك من نقصد وأنت المقصود ومن الذين توجهوا إليه وأنت الرب المعبود يا من يتوكل عليه المتوكلون ويا من يلجأ إليه الخائفون ويا من يتعلق به راجون يا حبيبت التوابين يا حبيبت التوابين ويا امان الخائفين ويا رجاء المنقطعين ها نحن ببابك واقفون هذه ايدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ولا بعذابك مستخفون ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك رَبَّنَا إِنَّنَا وَإِنْ عَصَيْنَاكَ فَإِنَّنَا نُحِبُّكَ وَنَخَافُ عِقَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ إِلَهَنَا وَسَيْدَنَا اللهم إِنَّكَ عَفُوٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم واكتبنا في هذه الليلة الشريفة المباركة نسألك ونحن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة بقلوب منكسرة بقلوب منكسرة وأيد مرتفعة ورقاب خاضعة أن تعتقنا من النار اللهم اعتقنا من النار اللهم جد علينا واكتبنا من عتقائك من النار ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا اللهم تقبل من الصيام والقيام وتنقل عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها اللهم لا تحرمنا أجرها يا عظيم المنح يا كريم الصفح يا حسن التجاوز اللهم اكتبنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا وتفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تجعل أعملنا هباء منثورا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك واجعل الموعد بحبوحة جنانك إلهنا وربنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه اللهم اكتبنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه يا حيو يا قيوم يا ذا العرش المجيد يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا ودود إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماك ولا إله غيرك إلهنا وربنا لقد عظم الأمر واشتد الخطب اللهم إنه قد عصاب إخواننا في غزة وفي سوريا وفي بورما وفي بعض بلاد المسلمين أصابهم من الضنك والضيق والشدة ما لا يشكى إلا إليك اللهم يا ناصر المستضعفين يا ولي المؤمنين ويا أمان الخائفين فاللهم إنا نشكو إليك أنفسا أزهقت ودماءا وريقات وبيوتا هدمت ومساجد دمرت وأطفالا يتموك اللهم إنا نسألك أن تنتصر للدماء التي أريقت اللهم انتصر لهم وفرج همهم ونفس كربهم وفك حصارهم وحق دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم وقبل شهداءهم وارحم موتاهم اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويوعدون اولياك اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم وخالف بين قلوبهم وابدل امنهم خوفا وابدل امنهم خوفا وعزهم ذلا وغناهم فقرا وارنا فيهم عجائب قدرتك اللهم انا نسالك ان تكشف الغمه عن هذه الامه يا ذا الفضل والمنه الله وفق المسلمين والمسلمات اللهم وفق المسلمين والمسلمات كل ما تحب وترضى وفق المسلمين في كل مكان لاتباع نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان والسلامة والإسلام اللهم أدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونسانا وأطفالنا وشبابنا وفتياتنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميره اللهم افضحه على رؤوس الخلائط اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام اللهم وفقني أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم اصر به الإسلام والمسلمين وجميع حكام المسلمين اللهم أيدي العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم أصلح أولادنا وشبابنا اللهم أصلح فتياتنا اللهم اجعل شبابنا عدة لأمتهم ومجتمعاتهم اللهم من ابتلي منهم بالأفكار المنحرفة اللهم فرده إليك ردا جميلا واره الحق حقا وارزقه اتباعه وره الباطن باطلا وارزقه اجتنابه وفق شبابنا للتفاف حول العلماء وبالصدور عنهم اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين ونساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة اللهم زينهن بالعفاف والحشمة والحياة اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل ما تحب وترضى كما نسألك يا ربنا أن تغفر لمن بنى هذا الجامع ولزوجه وارفع درجاتهم في علين وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات على كل ما يقومون به اللهم واكتب أجر كل من بذل شيئا في خدمة هذا الجامع اللهم بارك له في نفسه وفي أولاده اللهم بارك له في عمره وفي حياته يا رب العالمين إلهنا وربنا وسيدنا وخالقنا نسألك أن تعيد رمضان علينا أعواما عديدة وازمنة مديدة في حياة رضيدة اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلام اللهم ما سألناك من خير فاعطنا وما لم نسألك فابتدينا اللهم إنا نلجؤ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك من كل لا نحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حي على